اي اي اي صحيه كبيره من عند سعيد الصنهاجي اي اي الاسود جايينه عندنا تاريخ من زمان ماشي عايشين اليوم كلنا عندنا الفنان من حي راس الهجوم ماش يعازف اليوم كل لاعب عدنا من ملح يراصل الهجوم من ماشي تاريخ من زمان مش اليوم كل لاعب عندنا فنان من الحراسه للهجوم لو تاريخ من زمان مش اليوم كل لاعب عندنا فنان من الحراسه للهجوم محترفين محتونا <تصفيق> <تصفيق> تاريخ من من في الاحيارات تاريخ من زمان ماشي عاد